أهداء من مشعل بن رجا بن عميرة إلى ضاحي بن عميرة وابنه العريس برجس بن ضاحي بن عميرة وإلى العميرات كافة حاك القصيدة كاملة وطرم سامع من حضر عادت كياس صوت الحجاز تقولها يا مرحبا ترحيبان والقدر ذابت في الصدر أقولها والشيخ كالقصيدة كاملة وطرمسة من الحضر عدد كياسة الحجاز تقولها وطولها يا مرحبا ترحيبتن والقدر ذابت في الصدر أقولها والشيخ ضاحل الحضور يقولها بسمين ردد مرحبا ودادهم على المطر من مزني جتها الصبا ورختل الأرض ثولها في لضاحي كاسبا وماسي من وقت الصغر كريم يمنى والنشامة نعرف بفعولها حكيمي رأي الاستشارت ساقها مثل الدرر رزين عقلي راجع الكلمة جا بيقولها قلت وانا وقت اللواز ما تصنى حميها للطلات عنوان الفخر أهل الفعول اللي جميع أهل الوفاق قروا لها حنا العمارة الفخر حنا مقابي سبط فر حنا حمو للمسرجات اللي تعرف حمولها نسكر على صوت الفشق نرد على المتلحمر الحمر حنا لها لحن دك طبولها والماركة حنا لها لحن حنا عمارة الفعل حنا عمارة الصطر يوم الليالة السود قادلها على مكتولها عظم النجب بعدنا والله ليبطي ما جبر تشهد لنا شبه الجزيرة عرضها مطولها يا عمي راسما ليجعلهم درعو ذخر والمخطية والعايبة بروكة في ذمتي تسوي عمر فرحة كيابر جسية الفرحة على وصولها أنت بنعم من عن علو مطيب شبر ما قصر حزام جنب كل طالف اللزومي طولها نسبت الكروسنتنا ومسروق من مضى الدهر تنابكة تشد لها بين الرجال بغولها تشهد لها بين الرجال فهولها أهل توارخ انتشرف ما لها حد وحصل تشهد لهم نجد العذية يوم سج لها أريها لعود مجلس جلس لها للوفاة دروم كرم راعي كرب من عاد تهونوا لها وهجاب عز جاد من جاد حزة الغزر ستر العذار لا فوق فقلمت مجد ستر العذار لا هذا ذهب الكلام المختصر اقولها والناس مثل الرجال تقولها وختامها يا مرحبا والقدر ثبت في الصدر والشيخ ضاحب الضيوف يقولها وختامها يا مرحبا والقدر ثبت في الصدر اقولها والشيخ ضاحب يقولها, يقولها أقولها والشيخ ضاحب الضيوف يقولها هكل قصيده من حضر عدد كياس صوت تقولها وطولها يا مرحبة ترحيبتن وقدر ثابت في الصدر أقولها والشيخ ضاحي للحضور يقولها بسمعني ردد مرحبة وداد هم للمطر من مزن تنجتها الصباء ورخة الأرض ثولها من جتها الصبا الصباء ورخة الأرض ثولها تحفل ضاحي كاسبن وماسي من وقت الصغر كريم و النشامات نعرف بيفحولها حكي مراي اللي استشرت ساجها مثل الدرق رزين عقلي راجع الكلمة لجاب يقولها قت ونا وقت الواجب ما تصلنا لي عذر قرايح شروه جو ساريا بيفحولها قرايح شروه جو ساريا بيفحولها ام تحبني امي هل طلعت أهل الفعل اللي جميع أهل الوفاق قرى لها حنا العمارة الفخر حنا مقابسة بضفر حنا حمول المسرجات اللي تعرف حمولها نسكر على ست الفشق نرد على المتلحمر الحمر والماركة حنا لها لحن دك طبولها والماركة حنا لها لحن دك طبولها حنا عمارة الفعل يوم الليالة السود قاتلها على مكتولها عظم النجب ببعدنا والله يبطي ما جبر تشهد لنا شبه الجزيرة عرضها مطولها عيالي عمي راسما ليجعلهم درعو ذخر والمخطية والعايبة والله ما نقرب حولها والمخطية والعايبة في ليلة مبروكة في ذمتي تسوي عمر فرحتك يا برجس يا الفرحة على وصولها أنت بنعم من عن علو مطيب شبر ما قصر حزام جنب كل طال اللزوم طولها نسبت الكروسنتنا ومسروق من مضى الدهر تنابكة تشهد لها بين الرجال بغولها تنابكة تشهد بين الرجال اهل تواريخ تشرف ما لها عد وحصر تشد لهم نجد العذيه يوم سج خولها يا لعود مجلس الاهل الوفا در ومقرى كرم والمرجلها من عاد وينوا لها وهج بعز بجادله من جاته حزة العسر ستر العذار انقضت فوق المتم مجذوله ستر العذار انقضت فوق المتم مجذوله حار سأتدهب الكلام المختصر أقولها والناس مثل يفرجان تقولها وإختامها يا مرحبة وقد رثبت في الصدر أقولها وشيخ ضاحب الضيوف يقولها وإختامها يا مرحبة وقد رثبت في الصدر أقولها وشيخ ضاحب الضيوف يقولها أقولها وشيخ ضاحب الضيوف يقولها حك القصيدة من حضر عدد كياس صوت الحجاز تقولها وطولها يا مرحبا ترحيبتن وقدر ثابت في الصدر أقولها والشيخ ضاحل الحضور يقولها بسميني ردت مرحبا ودادها مل المطر من مزنت جتها الصبا ورخت للأرض لأ ثولها من مزنت جتها الصبا ورخت في لضحك سبّن وما وقت الصغر كريم يمنر وأنشامتنا عرف بيحولها حكيم راي الأستشر ساقها مثل الدرر رزين عقلي راجع الكلمة لجاب يقولها قلت وانا وقت الواجب ما تصنع لي عذر رايح الشروه جوزي ساري يم مهولها رايح الشروه جوزي ساري يم مهولها ام ذهبني عنوان الفخر اهل الفخ اللي جمع على الوفاق را لها حنا العمارة الفخر حنا مجبس الضفر حنا حمأة المزجات اللي تعرف لها نسكر على صوت الفشق نرد على المتل حمر حنا لها لحن دكت طبولها والمعارك عمارة الفعل حنا عمارة الصدق يوم الليا السود قتلها على مكتولها عظم النجب بعدنا والله اللي يبطي ما جبر تشهد لنا شبه الجزيرة عرضها مطولها يا لعمرا عمر فرحتك يا برجل يا الفرحة على وصولها أنت بنعمة من عن علو مطيب شبر ما قصر حزام جنب كل طالفة اللي زومي طولها نسبت لك رسنت ومسروق من مضى الدهر تنابك تشد لها بين الرجال فقولها تنابك بين الرجال فقولها أهل تواريخ خنت شرف مالها تشهد لهم نجد العذية يوم سج خولها أريال عود مجلس الأهل الوفادة روم قرعي كرم والمرجلة من عاد تاونوا لها وهجاب عز بجادلة من جات حزة العسر ستر العذارة انقضت فوق المات المجدولة ستر العذارة سهدتها بالكلام المختصر أقولها والناس مثلي في الرجال تقولها وختامها يا مرحبا والقدر ثابت في الصدر أقولها والشيخ ضاحب الضيوف يقولها واختامها يا مرحبا والقدر ثابت في الصدر